أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من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 119. ولك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب 110. مِنَ ما هنالك مهزوم من الأحزاب 111. كذبت قبلهم قوم نوح وعد ذو الأوتاد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 قالوا لا تخف قص مال بغابعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سوا الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال قلت لك إسألتك إلى نعجة وإن أثناء أطال بيبعهم وَإِنَّ مَا وَقَعَ دَاوُدُ أَنَّهُ أن فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُدُ إِنَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فِي في الأرض أم نجعل المتقين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدّو آياته وليتذكّر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ فِي الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 117. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 فَتَخَرْنَا لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ يَرْخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّبَنَا إِنَّهُمْ وَغَاوَصٌ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن 113. الشيطان بنصب وعذاب 114. أركض برجلك هذا مغتسن بارد وشراب 116. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منهم 119. وذكرى لأولي الألباب 110. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث 111. وجدناه صابرا 112. العبد إنه أواب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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْقُرْءِ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ فِي وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ 111. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 112. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف هذا ما توعدون ليوم الحساب 125. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب 127. جهنم يصلونها فبئس المهاب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 117. أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون 119. 114. فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 115. فسجد الملائكة كلهم ألمعون إلا إبليس بَطَر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْكَ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ 116. خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم 118. وإن عليك لحنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني لا يوم يبعثون 112. قال فإنك من المنظرين 113. إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 المتكلف إنه وإلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حيد